أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهن نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه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 كلا بل تحبون العاجلة 110. وتبرون وجوه يومئذ ناظرة 112. إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها يفعل بها فاقرة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 ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى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 يَنَوَّ وَيَتِمَ وَأَسِيرَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورَ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَ النَّعْمُ سَقَمْ قَرِيرَ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 فضة وأسوار كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجه ذا جبيل. عينا فيها تسمى سبيلا سورة بثان و دي سورة ديشنية الضباثانات مجا عيدة سورة القيامة الليلة أنا أكبر لابتا قيامة هرمت بين أدبين أوشكيسا قيامة يوحكو سابسا إلى سورة بلقومة عادي سورة القيامة سوردة وصورة مكية سوردة سوددة انتي رسولك او كنا لامكة المكرمة اي اي كم نتاهي اي هذا افرس الاي هذا اي دو كده سوردة او هذا شي مركي نقومن وصورة مكية وحي كهد ليس اصول الايمان وحي لفر بحض اي هذا البعث والجزاء واركان في ايمانك قيب الإيمان بالله واليوم الآخر يوم الآخر في أرمي سيادي سي آدم دراسي شجره ندور كذا وحوله شكله قيامه ذا يشدد اللبولا كل من قنق قيامه بدهشة ساعدنا أول كذا هي ترقدون كا يدفاتون كإلهذا وعثابة قفل بن يادم كا يرد مر كا يكو حبستوا صنف بهايو حارديسي أرمي يوصلين وحي طابت القفص عاسية كافر كا حولها الجارهانة دي باتد حول كل مايو وحي صورة ذكبي لذي وركل ذي دار إلهو كضارنا يوم القيامة كون حقيقينايو بعث الله يسوع بحن دونه يوم حصل الله حسابنا دونه إيش أبى المرن في جزاه كذب ده يا أرينا هذا بين يهندارو كضارنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أي يحسب الإنسان ألا نجمع إلينا وهي وقضبتي ما لم تقياه ماذا ليس ربحين أيه إن شدوينك أي وحكشك تبعي دونا فإذا بريق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا الله وزر إلى ربك يومئذ المستقر وهي وقضبتي فصولك عليه السلام بسط يهمده لها قرآن كحفظ تيسة ومرك الجبريل وواحد يق أكانوا وملك الجبريل وجراء ذا كنا حد جريها رسول كأوحكو أغرنايو السجن بشماه إينو دخ دخدين أيو وأولئي هاي واحد لوجو شج أيو سانكاف كانين إلى هاي سار رسول كإنه كجوجيي الله ما قالي واحد إني ينكاف كانين قران كمرك ورئي إلى أورورين أيو رسول كلاقي سو كأورورين أيو وحين معالجي سأريدي سو كشتك قلامة يبدن بلغو بيان دونه لا تحرك به لسانك اللي تعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبئ قرآنه ثم إن علينا بيانه وحي سورة دقودة دادكو إينا القيامة بما كالتغلبك وحجيه قوله ربي رميسو أو قيبه إيا قوله ربي بانيسو ديدي أو قيبه لابده قيب قبل لأركام وحا إلا كل مدونتي كشيكيسي ولذا إله رميسه رعضي بيت المانتي أرق وضي سيونا عسينيهين وجوه يومئذ ناضرة إله ربها الناضرة ولذا كره رب عازيسي إيه باتذي المصيبة دكو هفتتي أي إنكار تقول عضي وجوه مضو ديت المانتي ووجوه يومئذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقير وعي سورة دهالك أوغد قدوبتي إنه كشاكيسي غورت بشرك أي نفتكو تمادو وإن تلخيص سو اكتوبر وريا دوي عافيماد غران هي لييرا ان اديمدي سو اسكو مرمايا اس ادونا كاتغايا اخرنا كو جيدو او كل كا ديباتدي اخرياتي ادين با لابد كو كلماي ادوندي واو كبخايا سكراتيل مو في با هيا ان كل كا سو كو هورلييهي ديباتد كلا اذا بلغت وقيل وذن انه والتفة الصاب بالساح إلى ربك يومئذ المساق صورة دور كذا فيم جبنا وحيدوك جبنا جب أي شيء إن في المنطقة بشرك هديه ملية إلا إشكاب وري قام بنارية فر مرنان لوجس على جلي الدنيا أنا وحده كليفة والله ذو صار يا أين جري واحد وامر يواجب واحد بذل ليه هاي آخر أنا واحد أقول حسابت ما يا إنه شن جري حدوثها بشر كملية ووكل ذي أن يحطب الإنسان وأن يترك سيدها ألم يكن مطفنين ممن يمنع إلى آخر سورة هذا سورة بأوب الله وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه السورة وعن سورة تكون بالله باياب. بسم الله ألم يحيي حسكشي أليه الرحمن الحريس جوده أدوم ديسة ودقارتن حريسة الرحيم المدقار أهانات وإن ترميسة الرعضي أولن حريسة حريسة إله إلهان لمدان حريسة ما يعيسون الله يهي أشكين الله أن أشكدي وأن أشكدي يهيان سورة أخب الله لا أقسمه بيوم القيامة عبارة نو كلاوين صومرت فلا أقسمه بمواقع النجوم بينهو صومرت لا أقسمه عبارة مفاصرين تعالى بدن بإلهيهيم قار بالله دو وزايدو لتأكيد القسم بالله زياده أقسمه دارما يهيان بمعنه نقونا يهيان تاسي وحوغا حرف قرآن كاميدة إلا إلا وزائد ووحفا قيمكم أفضيابع كرميس قولاك روحا إلاها اللا لا باي باي باي إياها با اللا أقسموا أيهم باكر دولي اللام كفولي لدرجيو حوغا اللا جيدي أريبا ماسي كبلاتي لا أقسم باي نغوثي قولاك سنوحا جيديش قواعيش نحو دا وفئلك اللوغو دارنا يا مضارع حدوي لامت أي فئلك وحفا لما دحقاليو ببنا نونو توكيب باي لغا layum badanna إِلَّا socon lahay la tublawna ilmin socon la tarawunna ilmin socon wala tasma'unna ilmin socon oo quraanka taas oo kale waa ku badanyahay laamta lamul qasamka iyo ficilka mudari'a mustaqbalka daxdoodana wax lama dhigo didna didna nuun toofid Wha llaamfin ayana wa afkar tajharu qasir, wa jirin, wa in qiyamat jirin, wa in jaza jirin, wa in aakhirat jirin bayqabir. Kull kuhas llaamfin ayaa wa la sifhat li la sifhat li ma taboolu. Wa ha afkar tajharu la isan, amadurka kaijir qasantiim, wa hka jirin majirin, uqsimu wa daran ya wa awyil laju, مركني يتالي حكفا مركني يجواب طهي السؤال هذه اللي تويدي قف حنو قول اللي اشترا هل شفية زيد من مرضه قف بي بوكي حنو في زي مك عاف ماذا مركني سوكرا لبضم اللي حكف كرايا وحسا واجب نقنيس إن جملا لكي لوا وضت قول اللي الهذا لا وشفهورا ولما عاف ماذا اللي عافية هيذن هذك الأمام وغطو كان قوى عتاجيلي إمام فغرز ذا في كده في أنك في ربنا دارت وديدايا دارت وديدايا نسبيت باكو جيرته معنونه هو هو وحضوه هو بالي هي وهو محقق إنا إن نرهنا والله إني نحبين جوقنا يا إن هبن إين لو والله إركو إني دخل والله قول كإنه نجح وسيء، إنه يهرب عن جومنو، ملاعثا دارو باهل، قال كسيدا <سؤال> سوكل <سؤال> يهرب بلي دارن ما يمحون دارناه، إلا <سؤال> شصوب حين أيقامه لا تجايويس قعد هاي، أدي الذي قاضع هاي يحجذ قوني يضن في أدي الذي بالقعد ماي، إشل دارن ماي ذينا وامحي ودارشنا في هذا ووحوه يأري ككن دارئ ما بحنا، إمام فخرزي أريت آديات الله عليه. قال تعالى خذوا حجّ الله وقسموا لارناي وإن قيامه وعيب عيسو داري أم بعنة ويسعى الضحي في يوم القيامة قيامه ما لم تذا أما سيد الجموع قبتي الله وقسموا القيامة قيامه ما لم ولا أقسموا ولا بالنفس أم كلارنايا نفسي الله وما إدغال إذا بدني ولا ينسو سرايا ولا تحاسبون ولا ولا تجوا لنا والله إذن أبغى المرناعي جواب في أماكن وح الأرض وحين الجواب كك قاضينين وحويه أيحسبون إنسان الله نجماء إدامه قردن ديدن إن دبنت دي الله فهد الله وروريا غيام الله كن الله ليحسبتمه يقاسسن كل جردينهاي لو أمر عبد الله بن عباس والنفس المؤمنة كوجرته نفس والنوعية بالانتهاي نفس القفتمه منك أكوجرت أول إن النفس الله مارة بالسوء بين صوم لكن فيم قف ضمو من كان نفته فجرت وان نفته دغال اسبدن مؤمن, مؤمن على ترك طاعه وفعل المنكرات كل قف ضمو منك وحن اي كان ما دافتي سبا دغاليسه ايمان با فجره او اونغه كل كو او بيداي اوش كان اكو يا اديكا معدا ادوغا تغت كل كان نفتن لوامد ا ساخيدك خير أما الذي واحد الليل وقف أوسا من يكرد جاليسا ثامن من كارثاي يدي بامر خالدين كارهانيد له نفس سعين له كارثا مدن والنفس نور ومعنا لا لا أقسم ودارنا يا في القيامة قيامة من مالين كذا كن دا كدارنا يا ولا أقسم ودارنا يا بالنفس وان كن كدارنا يا اللوامس الدجال إذا بدني إله تبعونا والله ينسوس علينا ولا تحاصرننا والله ذي الله ولا تجولننا والله ذي ان خيرا فخير وان شر فشروا اي يحسب الانسان الا نجمع ايدامه اي يحسب الانسان انسانكم ووخو ملائكه الا نجمعنا ان كل من ايامه له فيه سه مفاسرين تذكروا الناشفي سيكين الى يحيى بن رسولك ويمد عليه الصلاه والسلام ابي ابن ربيعه الاورنجي المشفق bariiga sheekey waxaad ii doonaan iga sheekey goor tii ahanaysaa iga sheekey gar ciiba rasuulke ka sii arin حتى markii loo sharxay buu yiri والله maalin taa sheekaysaa hadaan tago wallahi baan ku rumaynay waxa yiri warka sheekaysaa madaxa gali may war sida lafa badba ay loo soo xiliinay iye isagii barree duu jawaab aya ay yahsanul insanu illa anajma ilama ay yahtabu al insanu asiga daaranaya ila hatta oo وامرته قدر مشاي له سعلنا يا ايحسب الانسان اسغا ساحدث ما وخلنايا الى باير الا النجمه ان ان كل من دون اذا ما هو لفي كل من ده يرد ويره قادرين على ان سويه ان بنانه فريسه ابن هود بنانه هو وهي عبد الله السابق فراه بنان لينا وها وهي اخي القذا كونك بشركه oo xididaha ku jira qaar banuuc yihiin qaar ay wax xan yihiin qaarna ay qaansan yihiin qaarna dheer dheer iyo waxa ku jira baltagogaha iyo bawdooyinka iyo araxda iyo lafta kuwa yaryar baanan oo kun iyo 400 sano ka hor uu sheegay maanta iyo muuqatay dadka bani'aadamka dareektee inta dareekteen loo وهذا اللى فهمك قدرك تنا مركب تغيير تحقيق لسماين أيوه قف كصورة ساربى لجيرة قف قف كصورة أدمك اللي جوه هدى مركب اللى على أنه صويا بنانه معناه جارك يفرها لجيين هدى اللى جو بنانه جاي قرآن كان يأكل يأفر بقوله سنا كهربوشي هاي مركب ساربى جيري بالله فيه دردري أدى قوة يرير يفراح ابنه هذا يعني شكرا كبير معناه كريح بحسن فهو وحيد معناه هو كلوح عوي فرها كان la door derow dhaxda laga duuleeniyiini gaar ahaaneed baa lagu qaba xaraha waa ka aragteen faraha duusata looma laasi ala aanu sawiye bananaa kulka dadannu fariin laaka ka dhigno oo kunisa isugu malaasno oo marka ma kala qiinyo badna gacanta iyo farax faruuta shillantaa tashileeyeen bay xuquuq banaayaan oo mid badal lagu qabanaayo mar la kulmiyo mar la kala joojiyo laakiin hadii la marka و ايقاف كل كل كاس اره بييري وحتى هو هدلايه ان انو فريسي اسكو ملاسلان كرنا و هو هواي و هو ساركي سغب هي هواي انو فريكم ملاسن و عيد بل ان انان لفريسك إنا كل من ده. قادرين و اودنا باربيير على ان نسويه انو شنو بنانه هو فريسو اسكو ملاسكو اسلو اي علاصه وكلا نقضانو اي و هو قادن واي ان على ان نسوي قورتي بابان ان مثل اركاسه دي كدجنو بل يريد الإنسان ليخرج أمامه. كل كأذبك من آخر, قادي كريم. آخر قادي كريم. أن لا شوق قادك لي. يا مالك ضغط من آخر أن لا شيء كريم. سببك آخر أن لا شيء كريم وحول. وح كمشهوا كنف يابليس باوته. قل كوح بعض الكئيب بارنايا. لجو ولاقا يديد أيام. تبع قلب جودك لا يديد أيام. يا خير يوحون لا شوق قاده. إن كل هذا روند. قل كحقا في اسم موسى يانه. ما هم لي يريد الإنسانه. إنسان كأوخدونا يا اللي يفجرا إمل بيني أمامه هرتز. كل كاسو يسألوا وين دينا يايو؟ أيانا قورمة ريو أي ملقيامة قيامه دمالم تذاهني شابولي. هي. كل قيامه نلقوا على العين يا نلقوا جودينا ياو. قورمة يهاني شابولي ياش. كل كأوخدون قيامه بيكون ريس إمل بينيو. كل كأوخدون كسم يودونه. قيامه بيقول تقهان يسالوش شيء واحد أياه. قال. قال تعالى خذوه لف إلى بريق البصر إيش ماركي ورعته. ملئ أي ايغران ويدو وحسف القمر بينه المدوبادو وجمع الشمس والقمر والرعد ايدي ما كل ما. يا هادر ما، ابن هذا ان كيبو غور يا مدنا مالن لكن غورته انت ليسو گي يا لابدودا سدا ماركا ليل هيا لبا راي هي مفسيرين في قدان بار وعليه انت ليسو گي يا حقا لغاسوبخين اياه وممقته تاس وعلى سوبخين لييرا ممقته الدنيا با لا گدينايا اي وها ويه وها walla kuma inay yahay wuxuu aad u digri oo wuxuu adduunka ugu nugu in soo faalay xaqiraaya isagoon dayax iyo qorrax isnaar galab sanin wuxuu yallaka halay in la arag yaa intii aad u digri lagu xaqiraayaa caba ka lagu dhac tuuraaya qolka qiyaamadan al aasiyo الشمس قرعه يقول الإنسان إنسان كهذا الاخير هو قرمه مالينته وحو أراندونا يوم إذن مالينته أين المفر ملو عر يا قرنه نكهذا الاخير تبقى كيف تسمينا يؤديك ديقانا يقول لها قيامة اللي شيكه هو قرمه يأمركو علامات يابلاركية الدنيا بدلتين كونكي أو وريري معالم فيه وحي لا يقان كل اللي هو ده بدل أين المفر ملو عر أوي. جوابته الى ذاك الجوابي حجلوا عراكه له لاي ميلو عرمه ومشقده تن ابامه الكبرى قوسين هيسنين مر وهو ها لغا عرم مرق ياي واخ ميلن كو دعي ميلن كفيودا قيامها قادوا غار ميلو الله كل كاسا لا كلا ميلو عرمه ويسالها يو وعدرهن كل كاسا رب الله ما دنجل ما يجرو احد ما انت اللغو إلى ربك يا ربك حاجا ما كان لوس هذا كل يا ربك, ربك يا هاتي يوما إذا ما المستقر السجنانة الله لوس كل كاسوادوما ديصل له حسابته ما جا قف بوهمرين إلى ربك, ربك إلا إلا يا الإنسان قفل يومئذ ما لنت ألا الله سبحانه ألا له تجي بمعبد دم وحرؤس ميجي وآخره دبوس ميجي بمعبد دم وآخره لا بتصير بيلا ذا هاي إيش عمل كيسين الغيبيو الله جل جل وهو حرؤس ميجي ودبوس ميجي معنون وعوي أول عمله وآخر عمله عمل وقابتكه رئيئو مرك النفس أيدين إيش كي وقابطين إنت سألوا شيء جاي وعكرا لغوفة نكرى بما قدمه وآخارا عمل خسيلا بكادي انتون ولا وحوا قبطي بما قدمه وي وارتوا بنتي وحيءوا جديا وضعها حنيا سنبا حديث باسده كيمت ورسول كوليه عليه الصلاة والسلام من سنة, سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الغيامة لا ينقص من أجورهم وضح الالو قيمي بدنقفك جديا اللو قد يدو الى يوم القيامة وضضع صعن وحا قعم الفلا اجردوك الى اياه وضد باللدي ومن سنة, سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم سيء يحي وضحن جديان وعلمين ووحا حق درق لمنى او دم وحا قيب كله قابض يسعى وحا وح دله وقوه الرئيين قلك اصاس dimaa قدم adduunka wuxuu ku sameeyay waaxaraha wixii caafimaad oo jideeyay oo looga dayday ayaa loo sheegay oo annaga waxaan adiga sameeyay waxaan raad ka jidise lagaaga dayday xunii sanbaway oo qayb ka soo gaarayynu bawli insaan waxa qof laarkaaba loo sheegayaa law ma قولك مالك وحي الله شاكو انكر ماشي ما ايمان ايا حقاكي ايمان ايا ايساقا بقير ربي يري سبحانه الا موحي الله شاك انت اتعالت ما يتبع اللي يري بل الانسان انسانك على نفسه نفسي سيكورك اذا ايو بصيرة المخاتفية بصيرتا اذا وعلاقو در المبالغة وحي لمتاي علامة اوكالي قوفك اقونتا بادا خاوية اوكالي قوفك عديدك ادو وليه يدام للمبالغة. يوحا ويبصير يساق كشاهد نفتيشا وينو صورة مرناي صوان ما لبضنا القرآن كاملذا في صورة وحان كصورة مرناي يوم تشهد عليهم الخنطهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يعملون وفي صورة ياجين بين كصورة مرناي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وفي صورة فصورة بين كصورة مرناي كلك إنسانك وحان أسمى يحون يصنب يالله شايا إس كده هو أحكالو إساقي جيركي سبابا كومالخاتي كعايا بني إنسان إنسانكي على نفتيه نفتي في الشيادة أيو بصيرتهم كومالخاتي كعايا هو أحكال لووحو سميريو دم جيركي سباقيرايا ولو ألغى هدوه فينو الضاديو معاذي لهو حذر الداليال كي سأو دم لا يقبلو منو شيء هدوه اسكدها يا مانيكا النفتي سعينو البدباديو وحجيين بانه اسكد راكيبو قاصو حايمي هدو اسكدها هذا اللقاء اخبرني ما هي سببك اه ويشجي باباشكم رخاتك عي ملائكتي معاكم رخاتك عدي واخا سوغرتي اركي انكم معاكم رخاتك اي مؤمنين معاكم رخاتك عدي ما انت انت لا دايا وركيس لا يلهي ولو ألغى حدو إنسان كو دادي او ريده معاديه هو ولو دريال كي سوادن حدو ريده لا يقبل منه لا يلهي ما لا تعرب به لسانك هل كان رسولك عليه الصلاه والسلام ايال لهو لهدلي مركي القرآن كهو إيمان أيه أو كل فقاريس كسار أيه أيه حلك اللقفو دايدي اللون الله مانا قاد أيه وعضا إليه أنك بحسن أيه القرآن كاللعب في سئبكو أرورينا أيه طباد إبن اللفظه في الله عدين أيه قال تعالى فدوحوا إلي الله تحرس حدقاجين حدق رسولك صرفت له به القرآن لسانك عربك قرموي حين قرآة جبريل عليك حين قرآة الجبريل عليك يبري الملكة ودوسها ذاكو اخرنا ايو وحبب الشماء النوحين اسكاون داقيسه لكن كل فا اخرنها اسصاري واحقو داقيسي ها نغضو لا تحردكها بقاجين به قرآنك لسانك عربكا لتعجلة لكي تعجلة إنا بكودك ذاكت اوازه به قرآنك ما حاذا لو قودك داك ذاكي لبكا داك مارس كبير إلهبا يرئينا علينا أنك إباع دوسها نظر جمعه قرآنك أرورنتي سفسي صدريكا لا هذا أنه كو ارورينو يا وقرانه اخرسين فيذا انكو اخرسيان يا باو وهي لمته يصرنو بروكا فلا تنسى ان اذا كو اخرسين يا دبلوه المامي مش كل ك تخلي كل فضا يا والبارك اموك بحثذا وتي ود اللودا ودره ويدا وحا ميل خدي ما انا قاضي يا ابو الولد وهي الامه رضي الله عنها فقولك يا ابتي ما رايت ربك إلا وهو يصارع في رضاك إلى أمريك أفر سري بيتري وحَلَّ واحد رب تومد ما كُدك دجاية وإن سكار أهانت إلى رسول في سباع رجول يسلمه أما كي ترجو من تشاء وسادك تي أو كل فدان مر لقديقاي إن علينا ذا ربي سبحانه أن إبادشنا ذا وحاء جمعه جمع القرآن القرآن كأروين فيه أن في صدرك اللاب تاع ذاك أروينه قرآنك أخرسين تساءنك أخرسيو فإذا قرأناه قرآنك مركا ندوسهاك أخرنو بواسطة الجبريل مركا الجبريل كقدو رغريو فالطبيع سأدو وتعقيد إنسى الجبريل أخرنها يا هايس نوحين سأدو وعيفا إلي ترتيب إلي تعقيد طورة الجبريل لما يستأنه بالله وي. فإذا قرأناه قرانك مركا ندوسه وبقراءة الجبريل عليك أنك أخرن سيدا فالطبيع مركا رع قرآنه أي قراءته وقراءة الجبلين الجبلين أخرين تيسى مركز يبكى الراع ياب وحال ثم إني عينا بيانه أنا هذاك واحد عطيناي وهذي قال المكدي أهره وكادعه نختين كي يقوله أني أما معاني يسويه كايش قال قاله أما اللفذي يسويه كاها كذا حدنا أنا أكو يقول نختيني ثم الضوذيت بحربي المركز إن علينا جمعي إيا القراءة ذي اللفذي مكي الله لما أنا قادي بيامك معني مارك إن يا اللي يرفع فاهين البيان مركضونش معنده سلجات درجيو مركضونش أما الفادي سلجو كلا بيجدو ثم الضفادت إنا علينا مرلا ضرب ما نقرر وسيرة على وسيرة تضمين إنا علينا أن بعض شن ضوحا بيانه حدين تي فيها فاينس أنفع دينه كلا بلش حدون عجل مركي رسولك القرآن كلا بحيب إنجيله وصل نقضي إلى وحش يلكلا وركضي بين أنت آخرها وبين إيشا كفر لي مع سيارة إيشي أخي حمانت على كلا دوا رضي هر وحلا يسكن هر راعية وحلا يسوي داعية وحنحن على سمين أيه ولا لا يحي وركض داعية أنت سلم الدين ماها وآخرها دي إيشا أول صباحين بعد دي إيشا أول إستغتامين بعد دي إيشا أول إستقبال كلا وساترلا ما كداي يرع بل تحبون aqiyaa jiisina oo waxba ku fadhiinin oo taderuuna waxa ka tagaysan al aakhira ka tagaysan shaqada meesha adduunyada waxba ahayn oo maalmaha ay dafaninka ahay ay آخر aad ka tagaysan aayada ka tagaysay waxa لكن آخر diiyey jabinaysano aakhira oo joogta oo ma lo dafayaan lakiin maray bilawsa taajirta laakiin aakhira maray dhamaad ama adduunyadu maray وحن بعضها هنا وكعضها بعدها وخلدت هنا كده كلا بل تحبون واحد يأشين العجلة دميزا دكتا كيسا فلنكا أمريك إذن كلها وتذرون واحد وتذلون وحا أكتا كيسا الله خيرتون لغاقش لبدي قيبادة ضدك قيامة كن قنا يأرى قال تعالى خدوحوا إلى وجوه وديال وهو وديال كئبنهم أيها عاي لومئذن مالنتا قيامه ناضرة المجن نحسون نضردوا غروحيا تعرف في وجوههم نظرة نعيم وكمالك ذقنها وعاف ما بي عن طائفته ونقول باريه دبات اوسن قبل اكله داداتها قفت توكل داداته او نحو يا وجيس ستايا كل كار الى حرتي بي سجين ارى وحا قدعي وجيال واكو ايه برونيه راعيه يوم اذا مالن شا قيامه ناذره كو بربر قايا او نحسن وين الى ربها ربيال كيد وجوه داسي ناظرة دوريس كل markay rabbi ba aragtay wax nicma uu dhiman male ahadiis balanbaasiid aad ku timid oo uu rabilayay subxaana aljana marku u barwaqaayo oo wax walba si uu leeyahay waxa tadaneysano iidhin dhiman male arka kulkaas ilay u oo wajiga naga cadeyshay oo jannada adii ne dejisay wax noo dhiman waax kulkaas file waxaadayn Kahden nimellä ei joudu siihen, koska olet ajanut, että olet tässä aikabana ollut, mutta olet ajanut, että olet tässä aikabana ollut, mutta olet ajanut, että محايا الي أن يوحا انكوشي جينا نحما وهوح مخلوغة لكن اركتدوها محيوها خالق غيبات اركتوها وحا صدنا بوري كلك اوحا وحلشي جماه الى اكتي وحبا لكم حصوق وصدق الله اذ يقول قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون انت اتقال الله تلاديد وحاكا ونحاكا كوترو حكميالات كلك الجنة وحما احا ماركي قال الله عاركو وجوه وديال يوم اذن مال ناظرة تمت إفسان نور يسوي إلى ربها رب جدبي ناظرة مكيس قلادي اللباقو وكان ووجوه وجيالنا يومئذ المالنس باصرة ميت وجه أروني يسوي نحزمتي إياه دباتي إياه عذابك وأنت وكبتي يا سدي وحدك الكتا يا ما قطع أي تركنتي مسالة يوجي وضعنايا ووجوه وجيال يومئذ المالنس غيام باصرة ميت أرو سوي كذن وحي فبته اي يفعل ان لو سمينايو بها ايدا فقيره بلاي ارحده جبيش الا العاسبوها كفر يا اسيابو اللي من العرب كين واتمنى كل كاو وعدا خير الالف كل كاو مصيبه اللفده برت جبيزه وصل ككين اني كدعيش هو تقول انه حي وجودها يفعل ان لو سمين دوونه بها وجهيالك الا عاسيه كلا وهذا نجعلك أدنية التي جعلها بها لايس كعنانانا واركد ايه إذن بحين مايس كل قصة الله تلغاية محتل لك دفق مركب أدنية كتك اي اره كلا عنا هو يلايس كعنانتاي فورش هذا أدنية اللا دورتاي إيا دايعيدة آخرة اللا دايعاي أيها الليس كعنانتو اللا يريكالا وارينتو ساد مودين ماها آخيري أدنية آخرة هو شدة بادن هذا الأدنية شدة يدا كعر ريتها شدة آخرة بادن هدد راح أدنجو بإسана فهذا آخر كبران هي ذا أهل الجنة كلا ور كذا يود خدمتيه فرك القارة على رديو خير إذا بلغت نفط مركي جادو أتراجع كالحمه كويه دمر يار إذا بلغت نفط مركي جادو أتراجع كالحمه أو وقيل الليلة من خو حبا راق دوينا أما إرباط أما كلين أما راجو أما مرلا صار يا قربان يا صعدار يا إيجاب آخره ووياي أوسان أكينه وأكأر جيسي أدويا سقينه وأكأر تعايا فلك الله من دواعين نكياجتها فالتفاتي سأبو أرنتي أدونك أيها وحيكم راتي بسأقيك أخره حقير الله وضع إلى ربك الرب جاهديبي يوم ما يدن مالنتا المطاع وكحينا هسيوس نجا ليشكحينا يوا اللول فلك ألا لبو جيانه الإيمان والعمل الصالح يكوه رئيي يا بختك ولا صيبر حديثك كفر يا معصي كارب أقول فلا صدق ولا صلح. أصل جب أمرك الله في الماء مايا أن إلى كحر الجهل يأذية أنتوا جوجي واحد خير أن يقول دين هي على الماء مايا مفسرين تأنتوا هذا بدلًا وحي قوان إني أبي جهل كوسو دكتي و الماء لا كان لا شيء جيب لقب الله فلا صدق ولا صلح ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمرضه و ذكي حر أي نكسر كنيه هذا حتى قل كحتاقوس كوعلوية كان, كان أبي جهل كان أقدرنا socod garab waa tii gaar ah aanu yool la fiin jire tii gaar ah aanay yool la fiin jire iddana oo islo weynaayeen xaq diidar iyo dabar ka soo jeedidana iyo go'si gaar ah ugu nuqatay oo waxa tartamay jire qawsan rasuulka khabasiya qawsku daa qalkaasaa sharaf intee adii kale la kala bini way wax kale nooga dheeraayaan markay waayeen ya yiraahdeen كل ك هذا ن نبي شايعناهنا خاب قاد بين نقول نقول إيشا كل ك شرفتي كلو أكون سيمان نهيج فلا صدق إله مؤسَّ رمائي ولا سلم من مؤسَّ تكن وهدوس إله رمائي تكن منحوجي ولكن هي شيء كذبة ماشي صدق كذبة حق وأبيني ماشي سلادنا وتولى إيمانك حق وكجسرك ثم دوادعى بو ذهبت إلى أهله قري جيسا يتمضى إسمه شافير تماي ثم تقول وحرقنا اسمه إسمه حمودي نعي أو ملول بججبينا يو وحرقين إسمه دونا يو ذهبت إلى أهله قري جيسا يتمضى إسمه إسمه حمودي نعي قري سوقا لا يشافير تماي وحرقنا ملول بججبينا يو قلوعنا أول لك فا ثم أول لك فا ولا عبارة عن وضع الاستعمال جري عبارة قد يماهود والله شيء مال جلي ما اوغ دنبي و و حرار بعد مدنتود كسوتاي ما كاجوجين كلكي سودي الرسول كوو تغا بي جال غانتو قبتي ثلاثه جير بو كعليو سي أولى فأولى ثم اولالك لك كلكو الرسول كو علي و رجع انت الى الله ثونه و حي كرتان واغنا اوكتهي قريش غدهده غنتينا هي فرين بري يا فردا سينارا، كل كأني جاهي، أجي جugglingي بنان كأيكم، كاسوهم، كاسو كأنو باوسيه غوا قاتييه، كل كأسار ربيع أولى، وحلي وح رر باكو حق وحأكو أولى وحأكو حقة، فنان كذي جد، هذا هي قرمان هي أري يا دردرن، وعساكو حقة، وفهو وح حمبا أولى كوقرقة، إذا أدوجوا وناجي اللجاجة صبري، الحق دنو ونقوتي، أي أذكى نادوني آخر الله بذا وحلي يا باكو أولى. وقرأت تلك السورة دا تلك وات الواتي بادي بدا لقودة اولا واحا كو لك اديقا ما تكره واحا بقونسات جدقي وفاهوة كا قوصيناتين أي في الدنيا والاخرتي اولا كو حقا واتقرقلين الهيول ثم دفتت مركلا واركي لقود عليي اولا واحا كو لك اديقا ما تكره واحا بقونساتو وقال لا اكتو مجر وحونات واحا كنا حدو باكو جيرو iy aray qalafsan ya malaa'ikutu ta iy silsilado iy mashaqan la habri keri iy waxan la habri keri waxa ta hor ku jiray oo saawaka xunba awla ku garaw ay yahsabuu insaanu ay u turak sida dad fi ta kaliifta ka arrayna jawaabtan allahu ilayhi in qiyaamada do firaayay kuma waxa dadku moodaayay و ان ادوينا تكاليف لدل ساري وان مأمور يمنه لو جيبني او و خا ييلي و خن هييلي ان لا دهين سد خول او كلامي اي مودين اخر ان لا ل اجابتمي طامل لو خلدن يحيي ألم و إنسان امليا علم نطفة الانسان ما و سن يمنع على لو داديي ثم ما مركو على دعان علو كان ما إنسان سن انسان كن نكون علاقه اد انجير فدمدت فخلقه الى هو سندك دغينو فسوى وصنح ابنهي سسنسمن وفجعلا وصنعبكي يالين منه إنسانك بعانك هاي على قضاها أزوجين اللبنو أذكر مدلب إيهوال أثام مدلجي حولها عانك انتلالس عمرين صداء كبراه أما صداء أملايا إنا واحتكالي في المحاصبة جرين هي جزء سنجري أليس موون فأحين ذلك اللهم ما كاسم يليه نطفض إيه على قضاء إنسان نموذي تدقي الله سكبقي أليس موصنهين ذلك الله صدعي لي بقادر متأووذة على أي حيئن النوري الموتى قوة دينتي رسولك مركو صورة أغريوخ ورنجري سبحانك الله مبلع إله أضع عبل يضحو البكرة واحدا كريم ملو صورة الإنسان صورة دين لحية الدبا سنادو مدينية هي ذو مديني تسو دكتايو مكيماها هلا على الإنسان بيكون مجابنته وآيات واحدة وثلاثون آية آية بهدوك ويسدموه فإذا سورة هذا الشيء سورة ذهري نوال ليرة وسورة مدنيه لكن رح قد رعته سورة مكياها وهذا الكلام يجمع هذا مرثي رثي قيام ذي كشقي نساء وحي سورة دوايسة أمور تاخرة سكارهانة وحي بيشاب آت وقاعد نجسي الكف باتي بتكبهر يالك يوح أبو والنوع والباء هو وحي اللي عبه وحي اللي حرانه إيا أذيكتدي أذيكي ما حنتي إيا إلهي بيهي برغانه سألو هذا الشيء أي في عن يوحى الله تلقى لأساكتي مالين كريمي وهي سورة دورك يذكب اللوغو هنا يعطيس إله قدرتي في أواديس إنسان كماركو أبوره هو أحوال بذل مريه سإنسان كماركو أقول لوحي اللوغو أبوري عبادها من قمه إساكينا مركا سأوض ليسوكود ليلا بشي وكل فضي عسكنتهاي مديوحا هو يا إساكا إنكف بان لقاديكو وفجعلناه سميعا بصيراو عقل إن لو إيالو دقيئا مقال الله إيالو واجعله لكم مسمع ولا والأفيدة كل دقاها إيا عقل إيا مقالك سدح لاسا يتكليف عسكنتهاي إنتا مركا إنسانك الله دم يكيروا صالح مركا كلكو صالح للتكليف النقدانة إنها دينه سبيلة إن رسول الله صدره حق <تصفيق> الله عدية حق الله لغضاء كلها تقليف سيدة ما سيدة سيدة رب وقهب له سبحانه وصورة أول كيدة وقوب بالله كلها سورة وعيكشة كيسي نعموين كيابك له وواركيزي بقبليه وددك وواناكساني ألرزو ميجرعي اللوغو تلق له إن الابراني يشربون من كأسي لغب بالله إلى آخر الآيال وحيد دبدا تلمان ددك إله باريال كوه تلمان هايابك له إليه يهيله أي كم إن برواق هذا إيه جنة لكيه يوفونا بالنذر ويخافونا كان يسروا مساطيرا ويدعمون الضعف وحاي سورة دعات كيه شيء وحا إلا أكتئي كل يهين كرامه وجزاهم بما صبروا جنة وحريره وحاي سورة دكسي هذا شيء وليبه أهل جنة إنه عنتده هذا إيه عبده هذا إيه دركه هذا ما عنتو هذا كيه شيء كيه شيء ويضافوا عليهم قرآن كإنه وانيه لكن وحي وانيه سأنفعيس وحي قلبي فييولي أوسو جيلا أي سورة دوشيكتي إن هذه تذكرة فمن شاء أتخى إلى ربه سبيلا يكوكا بقبايسي سورة دي عبال الله بتواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكو بالله يا بسم الله إذا بوينما قلت عسكا شديثة اللي هي الرحمن نحريس قودة أدومة ودقارتا نحريسة الرحيم المتقار أهانا نحريس هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ حشف بمعنى قدوه قدوة وعاوي الضفء لوقت هاي إنه وحوقي هاي سي السؤالة هانا ولو شعب الويدين كراويحي وقا هل أتى بأي قد أتى وحاوي يميد على الإنسان إنسان كاكوركيسا وحاوي يميد حين وقتي من الدهر زبن كاكمدة لم يكن إنسان كاوصانهين شيئا وحا مكتورا لشيقود إنسان كذا كمال كم فصيل تلبرها عام عام إلهي يا موقعها كل كمال كي عموم اللقديقو إنسان قديقين لوحام بارنا وهذا وقت يالك داعن كله هواه وإلا قف كقول شو حنا نخذه كلكو داعن كي هاي كلكو حنجر كي هاي كلكو عاد خيال بك أيهاي كلكو موق موقع روش كودير أيهاي نودا واحلا شيء ماشي نقول لكن قرث أول ما دو دم غروف أيو وحش قولنا وإلهي إن أبول بشر آدم باللهج ودايو إن النفس اللي جليو أو بشر لقى ديجو مركو دوا بدها مركو عمودها مركو عدينه مركو الله إلى بشر لقى ديجو لجوجييو يسألنا ورسول مري وقتي وحلا شيء أوصلني كل آدم باللهج ودا إيه عموم البشر باللهج ودا لذا دراية مفسرين تو واقبة لذا أنا ميجاتنا درس ليه ليه على الإنسان إنسان كقولي سرورة أنا آدم كما قفل أركابا حين وقتي من الدهر الكمدة لم يكن أسا الإنسان كؤهين شيئا واحد مذكورا قال قلت إله وحونات المامي سبحانه بشر كسيد هو أبو ريك قدرت قال تعالى خبه وغير إن إنا أنا جايبا خلقنا وانو الإنسان الضدك من نطفة دعنبا كأبو ريك أمشاج برحة دعنك هو دعن برحة مد أضايا كي يمد, يمد labada soo isku darmo isku barxamay ayaa laga abuuray iyadoo sidan ka ficad aan badan wax adigu tagi doonta fi surati tariq faliin dhir insaan min ma khulq khulq min ma indasir yakhruj min bayn sulb wa taray oo labada malayka yimaadaan kuwa dhabarka yimaada oo kuwa kalxama ka yimaada oo kuwa dumar labada biyo خلقنا هو أنه أبو راي هذا الإنسان الضدك من نطفة دعان أمساجين برحة ما حال له أبو راي إنسانك نبتليه إنه نجرنه بيه حالة كولنا نبتليه واجخبينه وإنه الحقاق إيه إنه الحقاق بانجخبينه فصل له أبو راي كل إنسانك أدوري دي سوهرا جعب لوغو تلقلي أما حيوانات تلقلي لوغو متلقى إلا جخبه ومكلف معها نبتليه بان ربي سبحانه أنه جخبينه كولكا النفس ليه دا, لسارة وحيوب بانتا دا, لي دا, دا لا جربايو تاكاليف يحي ليا اوامر لا سارايو يادونا وهاي وباهنتان انسان كينو صالح انو نوقدو او حق الجسم ديزي العافيه ماركيتا وحين ليه دغبلا مكلف مها وعقلنا انا مكلف مها كولكا خبنها دابير هبل هذا الدور ربي ماشي عقل و انو جيرو دغنا و انو جيران ارغنا و انو جيرو كولكا انت سالو ركيباي انت ماركا لو ركيباي دبدت حدانا ولي تقليبتي معاك ادمن إنما له عذابه إنما إن جعل الكتب هي إرسال الرسول رسل الله صادقه كتب للذين جئوا كل كافر جرب كذا ماري كذا أود بربي سبحانه فجعل له إنسان كوهن كيا لي سميعا كلا كذا أوده مد وح مقله مسيره حقه قر مركه هذا المقل يأرق جيران تقليفه إلى ينجيرن كل كم ركي إنسان صالح لا جدعي هو عقلي يأينده خيا با ماركلسي لما قصب إلا اله الا هو دد رع لما اورن الا هو الا تهر راين لما اورن لكن والله سرحي او عليه ليو دد انا با دال بالي عدا بالو غوتا مدا انا خير بالي يرا او حق بالي يرا كانا لغوتا قال تعالى فدوح ان انك اباه دينه إنسان كدوبد هو عدايني اسبيلا وددي فان عدايني باذن جليل كفيضا با نغ عدايني وبيرسال الرسول يسجين محل يالي دقي يا عقلي ما الله اللو شاكي فصل باللو صو برا كتاب باللو الله جيه واحد البوال لهار ديجي إنت عم مركي مرة إست إستجي مرة خيار كيسي إما شاكرا وإما كفوف إستعم الله هكون هذه يار راعه أما هكون فري الله بده بقودون تخير تاو خيار, خيار. وإني مقصدي إلى جان قوية تحديد بصميسج أقدرنا لكن إنت اللي قد دليل ما دو إلا وإلا إلى خماني ياراع يحرماني لو أرنا ما يم إن هدينه سبيله وضضيبان نوع عبدين الرب يري إما شاكرا إنو إنسانكو دواده نغضو خياركيشا إيا الدورة شديشا مدي سيئ اللكو مهديو إله رميو الرعا وإما كفورا مدقال لما بدن الألبيذا إنو النغضو لبدع إساكي جرتاو لبدع دو كافر نغضا وإما كفورا تيدن بأ وحال تعالى فدوحو يريب إنو أنك إبا أعتدنا هو أنو وإما كفوراً سيود كو حدد ديدي وحان أدربناي سلاسلة وأغلالاً وصائيراً تدع سيود سلاسلة أن أدربناي حركانه بها اللوغة جيده وأغلالاً كو أقوار سلوه بحينا وأدربناي وصائيراً ناره بيسنا وأدربنا كوان كو أدوا صومهي وحين نكوز المنغي في سورة غافر إذي الأغلال في عناقه أو غلقة إنا اللقونسة تهي إذي الأغلال في عناقه إن لا هي الأمر في كلها إنما تحب حول بقوة نشراتات التجير الأدفال هو هي كلها بالم lesافة handy بسبب التقمن لماذا في على جدا بسبب في النار يعيش وهذا أطور إطلاع سلسل أśnie 면에서 بsectها وأمن المز enfin الكّوة من الأرف كيف سلقنا بإمكانه تعلم وهولا كان ذراً lending ان يأتي لأب لأتدي ул Excellent الكافرين كوا حقا ديري قالوا بي ثلاثلاء ويقردوا ثلاثلاء المسحف كووو يانوا داربنا السلسلة اللو بها اللو قد جيدوا ايهو اغلان حركات قرسة اللو بيحلو ايهو الصعيران ارفوا اما شاكرا هدون الغسلة يلاي اما شاكرا انتوا وطنة ان الله اتكو مهديا احقا فميه راعي الى وحو يشربونا من كأسين حنا ناسيه جلاشيل لا حمدًا أيش عب دونان كان أبوه هذي مزاجها بره حمارك ولا أكاثو كأسي وخمروه برت أكاثو واحد لمتخرية كافورن جد اللي جيه وواحد جالو يتجول كافوركو جد يتجول واتشا حمارك لا كارين لا كارين أيوب أو إلا وناجيلا ربو غرفيها يلقطر كل كواحد أدن كم علنتي سنصرتها لكن واحد قال له بهاي وأنا نكبيه مع كلك كافور بالجود رأي كافور كعبد كا الله بن عبد الله روايل الجنة ركوتال وضرب عدد أدوكتهاي وحن عدين أي آيات إنت هذا ضنده عين يشربوا ليه كلك تأثر اللجوبر حيا والجود خلاياه إن ربر ربر رب ريال يشربونه دمايا من كاسي جلاسي اللهم ذل كانوا وهذا المزاجها وح اللجوبر حيا اللود خلاياه ويرج العنايا كافورا هو هذا الجنة وهو أتجيشه عينا إلوى أمزح عينا إلبان أمانا يشربوا وحا عبد بها إشاة عباد الله إلى أدومه باعبه يفجرون هواي هقاميانه كفجيرا هقامي فهواي يأشوا جلده إلحس إلى إذا قلنا أغلب أبير بإليه بيه باع دباك عيون ما سيتقان بالله فولاي هؤلاء غريبين نقول لهاي لكن هذا وحا نوع شرحي سنعبي بشر كابا إنت اللي يذكر سارة صدا أو إن دهق الصداقات تبل فورا يوم بيه كصداقتنا هذا بشر كيف <في> ساقعين خذ من هذا ملاينش ولله المثوى على كل كوعوا يفجر ويعويه قامينا يا بيجيه يعانيه يا خمراتي أو جلده جوده هذا سعانا يا <في> أيامون من <المنزل> كرهينا يا <في> كل كبيه وهو قام يا أوتاج يا صوب هذا سالك الدورة يا ماش الوتاج يا كل كامثله نقصير كمنا بين أما مرك هذا بفجرون هؤي هو قاميان كفجيران هو قامين وحلا يناثر حياة جن هذا صدا صوحا أيكم متنباريالق أفعاش اليوم متنقار كمذ إلى وح ريوفون وح باريالق أو فينجريل بندر في بل مري الله كجلا ما ذر كوا هؤي وح بشر كوا جليوي وح لكوا جلي ما هذا قد أنكوا كالفصيبر حداد إلى هاي نذرك الجشي الله هاي نذر لجالي كيانا ملك نذر كنا عباد أول كلك dan iyada ay dhahay oo aaki lehdi wax ishaasho balan waxa kaaga qaaday inaan waxa sabaqaysto inaan soomo inaan xajiyo inaan masajid isoo waxa uu ku nadray kolkahu duu xanuun waa laga caafiyay daniisi waa loo saalay kol kayufu naad bin nadri wuxuu ilmaan fee wajib dulasho ama hannoqdo waajibki ila saari adonka oo min baabi oo la loogarto ama ki isaga uu istaari hannoqoto kolka baariyalku waajibki dulan jireen ila qofka waajibka alla ku leeyahay oo si uu guuto nidaam ay ku jirto batima yufuuna wax ay ufin لا bin nadri daar fi allaka gala filmaan كان هو هذا الشرف البلد مستضيراً من المال والبكدوليس فما لنت قيامه وشرف تيسا أن إذا كان نفد قليل اي نضياش إريري قليل اي نضياشه لأيه أركان نفسي نفسي نفسي إلهو أنيق أول ماليقابي ما لنت سيد هذا شرطيس المال والبكاريس أي يكسي عبسان جليل كلك عبسينا قياما دي لغا عبسده وعبسينا موقانا يسو عمل كيدي فئنا للي ما داءنا يظن وعمل قوديل لبعضه ما كيكون متنخه كابلاً ويقافون ويعبسنجرين يوماً ما لكانوا هذي شره لباتديسه مستضير من ملك السقودله من أديكن بالقلب ران جومنا كلما أنتوا لستا حضر يلك ويضعمون وهاي سنجرين أطعم على حبه جعل فيه للكاف أما على حبه حب الطعام لا بد وبيع الكريش عنده aya wacay hadana siinaya inta innaxto da ka qabtan ayay mishkeenan mid kali to danley ah oo uu isku ku filayn bay siinayaan way qiiman adoon adee bintay bay siinayaan oo asira mid la qafalo mahbuusa او تاوح يقربتها انتا يقولك انو حالي مجرمين تكشي كينين لم نكن من المصلين ولم نكن ندحم المسكين وحاو يا ربك اننا ما انو عابدين تبكينو لجنسيها هي جلع سنانا وما انو نحوو كوان وحاو يا مرك الهنا واي جعليهن انتضينا ويبخين عجال اما انتضي ايو با هنجيزين باي نفتة وبا انتا يكاب قبتان كاعونا قبتانيان ويطعمون وحيصيرين أطعاما عنتذا على حبه يبغ أجو مانو عنتذي مع حبه خبيطة عنتذا جعل كديلا رقب الأبهن ينبيض مسكينا سينجرين دليل جريسا ويتما أبغ أبيدنسينجرين وعصيرا مزمحبوص قفالا أي سنجري عمل كود أفراده أنت فكدر وحوي إخلاص ورب الخلاص كيسميه معرف منك واجب كيحب جتيل وآخرها كبر جن وعنتذا هاي صدافيا قائلين إيه وأرانا إيه إنما وحكلا معها نطعمكم وحانو مساكين حمتضى إذين سيني لوجه الله دم إذنكلا إنه هو كلام ما جرته ألا وجهي بانو خازينينا كل قاسي عده إيه ولبن لا نريده مرهبنا منكم إذنك المساكينة يا أغانتا يا كونا الحرحلا حقين جزاء الأبان جوتك مرهبنا ولا شكورا ما هدنغنا كمرهبنا إخلاص كاسألك هذا عمل قودي أفرادو taba dadu ruuhay siisan xan iyo khaaf wana yoomen kaan sabab la siisan hay iyagii baafkooda ku sheegay waxa jiraa waxaan ila wajigi taa ugu bixinay inaa naga naxaafu waxaan ka cabsanayna Rabbina fadiga in xaqi baan ka cabsanayna yoomen maalin baan noo daran yoon ka soo abuusan wajiga wajiga iyo sida ifa iyo la waayo wajiga la kaduudahay maalintaas aan cabsaneena cabsii anoo maalinta ka baqayno ayaa cuntana u baahnay idinka idin siinay anagu anadartii ula danle idinka wa أبو يوم دباثة بدل هو جيگ أروري نايو كم باري سديد هو دارن ودباثة بدل. كذا أمر خيالنا خبهل إلى لحسان. ويجي ما كذا خياله الله في الأيام. وحلقه في الأيام واحد وح كبره. حالين صوم برمج. وما تقدموا لأنفسكم من خير. تجدوه عند الله هو خيرا. سوى كفي عن واحد بحزن. أرجو حك دعي. فوقعهم الله خب جذب إلى ليج. شر ذلك لباطلذي بألك إلى لي ووحي غيام ذكبي لم أين كل من أوش غيسان وكتبه مشيسان مماني عمل صالح لسكت برية هو قاهم الله خد جود بإلالي شر ذلك اليوم معلم تار أو تأسد لباطلذي بربيك إلى لي كلهم أنت اللقي إلى لي إياك بسبه ما ولقاهم وحل كل ميي نبرة فرح أي وسرور فرح أنكوا بكني من إن تلقي إلى لي اي الذين عانتو دو حالاق ليه ولقاهم اي لكل ميهن نظرة فاعيان احسنان اي بروابو اي اوه سرورا فرح وجزاهم اي باوه ابا بما كي سببتي اي سبرو دلقاته او تكاليف تواجب كان لقودان قفان او فان صبرين مبقودان كارو مالين تاكاب بقي ما يقو فان صبر لهين او فان صبرين عندو بهي اخلافين مايه وجزاهم الهو ابا المريهن بما كيه سببتي اي سبارو بلغاتل جنة باه ربيكو ابا المرييه ايه وحاريرا برياضي اينا هواحا هو ايه داركوذي ايه دقاليه كالي اقاليه ايه فدق ايه مجاليه متاكيين ايه وكو تير تير سنايا فيها جنة جودهيه ايه عال ارائيك كسي جيف يكوركو باي كو تير تير جنة طبيعات ايه دبال ارح قرح ايه قبو مدنو مار قرح كسوا بحمايزو ومبا عش عشكا أقول إما نعيشها تات أحسن كقولها دفنا نعيشها بيهذا نوافذين جوكتا مركز فيها جنة هذا هذا سمسان قره ولازم هريان قبوا مدن أركب مايا ما شيء كذا بعد كذا أي رب ووجع كذا سيد أقول دو يحق ودانية هو حدو عليهم باريار كدو gari ku yale hoskeedana wa hos joogtaa wax qoraxna saqaysa ma suratu ra'd baynu ku soo marnay u kullaha da'imun wa dhilha intadeeda iyo harkeeda labadaba wa joogto harkeeda wax la way qorax ka dabtimaadamaa intadeeda wax dhamaata maah qolka jannada harkeeda iyo cuntadeeda labadaba joogto wadaaniyatan waxaa dhaw alehim quduufha miragura keda kadii lilawateynu ndiri keeda heeda xurjir asal kooda baarkii ba hoos u jiray qolkaas aan nin jeefa iyo nin fadhiya iyo nin taagan isku simur ah looguranaya laanta afafka soo galay maal kul fakar dammaasi xulwi laanta afafka soo galeysa abdullah ibn abbasna wuxuu yiri qodi allah anhumu wuxu jannada jiray markaa dadii is aragtay iyo waxa adduunka yaal magacba ka dhaxay muqalka madaxiyihi wahu qadan مرك أمام ميرا أما مجد أمام هنا أمام تيم أمام خمرلا شعرو وحنا نملهم كوت الغاند لبذا مجا معك لحيذا لكن لبذا موقال هي لبذا معنو لبلا يساق ديجا ماها وذيله ذو حلو سهلة خدوفها ميرا غوراشا ده شد ليلا سهل دوي كل كوارش يا معونته لولا وريجا يارك ويضافو حلالو وريجا عليهم على ابراهم بريالد شوده بأنية ورال من فضة العقلة السميي ورال العقلة السميي العقل أو في ندو حاجة ثافية نمادية نريفتي عدّانك خد ما يوجي ذي هو أخو عبد كوب بجال وأكوب كي يودي جرني كان لها ثقة كوارير هو أخافيف فهو حجنا لجسم ييلع عدّانك يا بروخة حجنا قرورة وهي كجرا بدها دوس كارك يسوي كوارير لجسم ييل كوارير تسومن في لدني كل كوار لبانو بنا لعجنيه هي قرورة مي ما كجرا قرورة مي ما دو فحاجة نضافية ثافية موقالك سبدنوا حق حقا دي عديين من فيلك العجله السميه ماركا تا ربي يري حدا قدروها قريوي كان يسي وحن لا ابايا جانغوي تغديان جانغوي وهو ويه بيها كولوبكا لوو ودو وعلى قدر ري شاربين قلدن لو ودو انتي اونكا كا يسوي ودالك انا دوسرا حدين تا عنفيا بي لوو كينو ادر لافت ادي اون دي باتدي اونكا دمان اي كا دماتود ملفتو خورا با كوجي ما فيع حبي أنت اللقب برياء دركتنا، قل سماري المركز ببني آدم كوالضيئ، لكنه تسوق ربنا عادنا في وقت، حكى قيم بدل ما، ما الأدن درليس، والدواتك هو مهارين، ما الأدن قصني وحكامه بتبانين، تسوق ربنا عادنا ليه، قدروها، وين الشي كأنه باسود جنغوين، فيها كأسن في كان هو هذا المزاج بها برحلة خربت ايجي علينا سنجبيش اعلان واتاركت سنجبيش عبد اللعبه كل كان وحوله عبد الله بن عباس سنجبيش حق الديرته سنجبيش ثاني نقوله ويكون في انت المدنه دباتي كله ذهي حق ادوكه محمد لكن هو ها او لا بت يماشن قبل اي شيء لا دهي تاس دبات العمل كل كان ميدو الجوم الجوم باللغه قصدايا وشربكي اي قيمي جار هاني وييري ويقوله والله بارياش يوسف قوله بارياش والله ورابيا بي فيها جندة جودة هذا كأسا على الناس يو كان هو هذا نزاع بها واحد الغدة غرايو سنجبيلة سنجبيلش مركز وراقل إذا نصاب عيسو فيها سنجبيلة وجودة عينا الاول فيها جندة جودة هذا كتل كل كعشام هذا عقار هانا الابيلات هاي تسمى سلسلة بيل مربيش إيش هايده سلسلة بيل باليلا كل كبيس سنجبيلة ولا دنيك وود جاية هي الابيلات هاي كل كأكون كان كل حوضاء لغو جلعية <تصفيق> اللعبة تاثنوها لغو برحاياو ويسقو نوها الله ورابيه فيها جنة قدههدا كأساً غلاسيا كان كانوا واحداً نزاجها كأسيالك الله كيني برحا لغو دخايو زن جبيراً واحداً عينا عيناً إلبان يا فيها جنة قتال تسمى لغو مقعابو والله سبحانه وتعالى أعلم شكرا